الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا؟ أ فلا تذكرون.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 اومئ مما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك تتبعك الا الذين هم ارافلنا باد الرأي الا الذين هم ارافلنا باد الرأي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 وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعَنِيَتْ عَلَيْكُمْ فَعَنِيَتْ عَلَيْكُمْ أَنْ نُلْزِمَكُمْ هَوَاهُ وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ